الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يرسلين إياك Ram taalehi, ayin muvvi فَشِئْتُهُ يَوْقِيتُهُ دَئْكَ لَدُنْ رَبِّهِمْ وَلَا يَكُنْ شَيْءٌ يُحِيطُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقَ عَلَيْهِمْ أَن يُرْجَعُوا لَمْ تُنَبِّئُهُمْ نَ فَتَمَثَّلُوا عَلَاقًا بِهِمْ وَعَلَسَنَهُمْ وَلَذَّذُوا بِسَارِحِهِمْ شَهِدَ الَّذِينَ مَضَوْا وَالَّذِينَ حَاضِرُونَ وَبِئْسَ النَّاسُ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ لا تذشم وما يشكو في قلوبهم مروا فزاد الله مرغا بل مأدب النيم بما كرم يكثر واذا قيل لهم لا تفسدوا في قالوا انما نحن لهم لنفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمننا تقالوهم قالوا ألم كما آمن سفنها ألا ألم رحم مستهزئون الله يستهزئ بهم اشتروا من هدى في عتجاره وَأُمَّنْ لَا يَرْجِعُونَ أَمْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ الْمَوْتُ وَالرَّعْدُ وَالْبَرْقُ يَجْعَلُونَ صَاعِقًا رَّاكِنًا مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا مِّنْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ البرق <سؤال> نخطف ونصار كلما أقار لم شم فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولم شاء الله لذهب بسمعهم وعبصارهم إن الله على كل شيء الظفر شمسنا، وأنزل من السماء مال، فأخرج به من الثمرات لزق لكم، فلا تجعلوا لليالي أندادا، وأنتم تعلمون. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقموا عن الناس والحجارة ردة كان فيه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم تجري من تحتها الأمهار كلما رزقوا منها من ثمات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فوجه من تشاديها ولن فيها أزواج ضحى ولن فيها خالي وَأَنَا يَسْتَحِي أَيْنَارِكَ مَفَلًا فَمَا تَبْرُقَهَا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْعَقْبِ Oh كيف تكفرون بالله وكل جل أهواتاً سأحياكم ثم them وعلمتنا أنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبئهم يسمعهم أنبه ألما أنبهم يسمعهم قال ألم أقول لكم so كنت ما ولا تقال هذه الشجاعة لا تكون مقبولة فأزلل الشيطان عنها فأخرج ما كما عتني وقلنا هو بعض وَتَكُنْ لَكُمْ أَرْضٌ مُسْتَقِرٌّ يَمْتَاعُونَ إِلَىٰ